القرآن على رجل من القريتين عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وسخرفا وإن كل ذلك لم تَجِدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ يَعْشُ لَهُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وإن اذا جاء أنا قَالَ يَلِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِينِ وَلَيْتَ فَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ الْعَذَابِ مشتركون أفأنت تسمع فَأَوْتِهِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 من الرحمن آلهتين يعبدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِن رب الْعَالَمِينَ فلما جاءهم بِآيَاتِنَا خذناه بالعذاب علنا يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما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 أَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِ استخف قومه فاضروا انهم كانوا قوما فاسقين فلن نأسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومنثل